بل قالوا أضغاف أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون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 وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثُمَّ صَدَقَنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنَّ شَاءٌ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ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 فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ له لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون وَمَن يَقُل مِنْهُم إِنِّي إلَهُم مِنْ دونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ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 كله في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أَفَإِمَّا التَّفَهُّمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ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 طلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين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 فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك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 أَم لَهُمْ آلِهَةٌ تمنعهم مِّن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنْ مُّنصَرٍ بَلْ مَتَّعْنَا هَٰؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ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 ولئمَّسَتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عذابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظالمينَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِصَّةَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْءٌ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 قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بر ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيد أن أصنعكم وتالله لأكيد أن أصنعكم بعد أن تولوا مدبرين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 قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 باركنا فيها للعالمين وَوَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ وَيَعْطُوْ بَنَافِلَهُ وَكُلَّهُ جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَا هُمْ أَئِمَّتَيْهُمْ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَىٰنَا إلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِتَاءَ الزَّكَاةِ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 وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوح إذ نادى من قبل فاستجبنا له ونوح إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم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 وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه أهله واتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدرís وذالكِفْلِ كُلُّ مِنَ الصَّابِرِينَ وَأَدَخَلْنَا هُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ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 فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذالك نج المؤمنين وزكريا إذناد ربه ربي لا تذرني فردا إذناد ربه ربي لا تذرني فردا وأن تخير الورثين فاستجبنا له ووَهَبْنَا لَهُ يَحِيَاءً وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهِ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغْبَةً وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خَاسِعِينَ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمنا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 اِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ وَقَدْ تَرَبَّى الْوَعْدُ الْحَقُّ فإذا هي شخصة أبصر الذين كفروا ياويلنا قد كنّا في غفلة قد كنّا في غفلة من هذا بل كنّا ضارمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها وارذون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها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 لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة, وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد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 أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن فيها ذل بلا غل قوم عابدين.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 فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذاتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون